وخفائها وفلمها وعدتها وبصلها الى اخر الايات واذ قلتم الخطاب كما سبق ان قلنا انه موجه الى اليهود المعاصرين للتشريع الاسلامي الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سبق ان قلنا انهم كانوا يتبدحون بابائهم كانوا يفتخرون بهم وكانوا يفضلونهم على سائر الامم حتى, حتى على امه الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنين من بعده فالله عز وجل اراد ان يفضحهم وان يفضح اسلافهم وان يكسر قرونهم حيث كانوا يقولون هم شعب الله المختار وهم اهل الجنة وأنهم أحباء الله وأبناءه وأنهم وأنهم فأراض سبحانه وتعالى أن يطيح لهم بهذا الثلاثاء ثم إنهم كانوا راضين بجميع ما اقترفه اباؤهم واسلافهم من جرائم ومن متائم والراضي بالكفر كافر والراضي بالمعصية عاصم ثم لعلهم يتساعدون ويعتبرون إذا رأوا ما فعل بأسلافهم لعلهم ينزجرون وفي هذا القصص أيضا عبرة وعظه حتى لكل من سمع هذا الكتاب العظيم فالمهم أن الله عز وجل بالرغم من أنه فضلهم في وقتهم وفي زمانهم على سائر الامم حيث ظللتهم الغمام وفجر لهم العيون من الحجر وانزل عليهم المن والسلوى تكريما وتشريفا لهم لكن ماذا كان موقفهم من هذا التكريم ماذا كان موقفهم من هذا التبجيل انه الكراهيه والملل من نعم الله ومن تفضيل الله فقالوا فحكى الله عنهم هذا هذا هذا هذه الخاصله الدمينة وقال وان قلتم والخطاب لمن لمن كان معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان قلتم يا موسى لن نصدرا على طعام واحد اذكر يا نبينا لهم هذه الاجراءات وان قلتم يا موسى لن نصدرا على طعام واحد سجل عليهم سوء أدبهم يا موسى لن نصبر على طعام واحد طعام واحد لن نصبر عليه كأنهم تحت المطارق وكأنهم تحت العذاب ها؟ فهم لا يصبرون على هذه النعم العظيمة فكأنهم متقلون بهذه النعم استفقلوها مجوها كرهوها وهي نعمه عظيمة ها تكرم من الله وتقضي له واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هو كان انواع ولكنه كان جنس واحد جنس واحد تحته انواع لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادعو لنا ربك هذا سوء ادب اخر فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائه فادع لنا ربك يعني عنوان الربوبيه يشعر بالاجابه فادع لنا ربك اي كانه ربك ربه وحده فهو الذي يحسن اليه ولا يحسن اليه هو الذي يرعاهم ويحفظهم ويحيطهم بالعنايه والرعايه دون ويحيطه هو وحده دونهم ففي هذا السوء ايضا, أيضا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها يدعو لنا ربك ورشلنا مما تنبت الأرض من بقلها فالبقول ستعرفونها مثل الخاص ومثل الـ الـ الـ هذا اللبس والجعدة لكل سبق بقول أي من بقلها والرجلة وقثائها القثاء هي الخيار و... وما شاكل أول من من بطيق من بقلها وقثائها وفومها الفوم قيل هي الحنطة وهو وهي القمح وقيل هي الثوب ولكن كبله خثاء وفاء بعض المناطق العربيه كانت يعني الثبدي هذه وفومها وعدسها وبصلها يريدون العدس والبصل والقساء والفوم وغير ذلك ما يريدون طعام الجنه والطيور التي يعني منحهم الله اياها ما ارادوه ابدا فقال لهم موسى عليه الصلاه والسلام ردا على اختيار هذا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير الله كرمكم وشرفكم واختاركم على العالمين واعطاكم من نعمه وخيراته ما اعطاكم وانتم ترمون بهذا كله وتستبدلون تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني تدفعون الخير وتاتون بما هو أدنى وأحقر ويعني و... و... و... وأصغر. السبجلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهنا يعني إشارة نشين لكم من اخطاء من أخطاء أنتم اليوم أنهم يدخلون الباء على على يعني على لا على المدفوع. مع ان القضيه ينبغي ان تكون عكسيه فيقولون مثلا الامه العربيه استبدلت كيف نقول واستبدلت القوانين الوضعيه بالشريعه الاسلاميه الرائعه او نقول استبدلت الشريعه بالقوانين الوضعيه كيف نقول نجد دائما انهم يقولون استبدلت الشريعه الاسلاميه بالقوانين الوضعيه هكذا وهو خطا هكذا الكتاب يكتبون كثير منهم هكذا هذا خطأ كيف ينبغي أن نقول استبدلت الأمة العربية القوانين الوضعيه في الشريعة الإسلامية يعني دفعت ورفضت شرع الله ورمت به وأخذت القوانين الكافرة والدساتير الأرضية هكذا رأوا نقول استبدلت استبدل المغرب ها استبدل المغرب او كثير من العرب قالوا غير بيقولوا ايش وا ها استبدلوا السبت بالجمعه او نقول استبدلوا الجمعه بالسبت نقول استبدلوا السبت بالجمعه ها استبدلوا السبت والاحد بالجمعه هكذا يعني دفعوا الجمعه التي فضلها الله وشرفها ها واخذوا ايش السبت اليهودي والاحد النصراني هكذا ولا لا هكذا والله اي نعم الذي هو ادنى بالذي هو خير بالذي هو خير ثم قال لهم اهبطوا اربطوا مصرا فان لكم ما سالتم فكان الهبوط في الحقيقه يعني حسي ومانوي اهبطوا مصرا مصر اي اي مدينه من المدن او اي قريه من القرى او اي مكان للامكنة فان لكم ما سألتم انه امر صوره. هذا الذي تسألونه تجدونه في اي مكان في اي مكان وفي اي جهة في اي مدينة وفي اي بلدة تجدون هذا الذي تطلبونه انه زهير انه حقير انه مهين اي مكان تجدونه فلا ما فيه ولا ما عليكم الا تفرطوا وتزرعوا وتغرصوا وكادوا وتفرطوا هذا اي مصر من الامصر وقرئ اهبطوا مصر اهبيط مصر بدون تنويم، ولهذا قال بعض العلماء المقصود من مصر هي مصر في العالم كأن موسى عليه الصلاه والسلام يتهكم بهم ويسخر منهم ويستهزئ بهم ويقول لهم اذا اردتم هيش ما تطلبون فاهبطوا مصر ارجعوا الى مصر هذا الذي تطلبونه حيث اعتدتموه بمصر فرجعوا الى مصر كيف يرجعون ما رجعوا؟ ولذلك ما اجاب الله دعاءهم لماذا لان طلبهم هذا كان اشرا وبطرا واستهزاء وتحقيرا لنعم الله نعم. فقال لهم اهبطوا مصرا فان لكم ما هسأتوا وفعلا هبطوا هبطوا من ميزان الله انحطوا من قدر الله اذلهم الله واخزانكم رسيط ان شاء الله فيها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قال الله عز وجل بعد هذا وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق من الكلام يقول الله عز وجل هناك, هناك حال أخرى وهناك فعل آخر أشنع وأقضر وأخزى مما طلبوا أهو اشي هو وهو ان الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الزله والمسكنه فجعل الذل والهوان والحقاره والمهانه كانها خيمه مضروبه على هؤلاء المجرمين بحيث لا يزاولونها ابدا ولا ينفكون عنها غزاه هي محيطة بهم شامله لهم لا يتفلتون منها ابدا وضربت عليهم الزله الخز والهوان وضربت عليهم الدلة والمسكنة أي الفقر وكل يهودي سبحان الله دليل ولو كان غنيا ولو كان ثريا ولو كان رامرص فهو دليل في نفسه حقيقي المهينهم يشعرون بها بها بها والفقر في قلوبهم الفقر في رؤوسهم ولو كان أملك ملايين والملايين كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كفرة العرب وإنما الغنى غنى النفس اليهود لا يمكن غير النفس ابدا ضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله هذه ذهبوا به ثم رجعوا بما هو اخجر انثى الا وهو غضب الله حاملين له يحملون غضب الله اينما حلوا وارتحلوا اينما كانوا اينما سكنوا فغضب الله هو علي... نازل عليهم هم حاملون وباعوا بغضب من الله شو السبب في هذا سبحان الله اليهود كانوا هكذا هكذا عازوا منذ إيش؟ منذ داود منذ مملكة داود عليه الصلاه والسلام كان العصر الذهبي لليهود هو في عصر داود وسليمان ومنذ ذلك الحين وهم يعيشون ممزقين مهانين ذليلين حقيرين فقراء ممزقين في جميع العالم كله في أي وقت أدركوا العزة في أي وقت يعني بنوا دولة وأصبح لهم النفوذ على العالم حينما حينما استنجدوا وحينما ها طلبوا العهد وطلبوا النجدة من بعض الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا أو من الغرب كله وجاء هذا مستفى لقوله تعالى ضربت عليهم الذله أينما تقفوا أينما تقفوا إلا بحبل من الله وهو الإسلام والتمسك بالدين الحنيف إلا بحبل من الله أو حبل من الناس <تصفيق> أو حبل من الناس وهو أنهم أخذوا العهد من أمريكا ومن روسيا ومن الغرب كله فنصرهم واقام لهم دولة جاثمة على الصدر العربي الذي تخلى عن دينه وداس اسلامه وخان امانته واليهود ما وجدوا وما تكونت لهم دوله حتى تخلى المسلمون عن دينهم وحتى رفضوا شريعه ربهم وحتى اخذوا القوانين من اعدائهم وتنكروا لاسلامهم ويوم يرجع المسلمون الى دينهم سماع يهود ما يبقى الوجود ليهود والله حينما يرجع المسلمون الى دينه حينها يقاتلون اليهود ويتكلم الحجر والشجر وهذا لا بد آسف نحن نرجو شاء الله العودة الى هذا الدين الحديد ان لم يكن الان في وقت عيدة عليه الصلاه والسلام المهم ان الله يقول ضربت عليهم الذله والمسكنة وباء بغضب من الله بسبب ايش؟ قال ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق هذا هو السبب السبب هو انهم كفروا بالله كفروا بشرع الله كفروا بايات الله كفروا بكتاب الله في التوراه كفروا بها كفروا بالرجل كفروا باوصاف رسول الله ونعوسه كفروا برسول الله الذي يجدونه مكسوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون هكذا كانت عادتهم هكذا كانت هذا تكرر هذا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بهذا المضارع الذي يتجدد الحال دائما وابدا منهم فالكفر متجدد فيهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين. قتلوا يحيى عليه الصلاه والسلام وقتلوا ايضا زكرياء عندما فر منهم وانفتحت له شجره ودخل فيها فنشروها ونشروه معها وكذلك ايضا قد ورد في الاخر انهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد ومن اخر اليوم يعني اتموا اتموا سوقهم فسووا كأن شيئا لم يكن أي نعم وثم هموا بقتل عيسى لولا ان الله رفعه وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمموا له الشاه وقدموه وقدموه اليه وهكذا هذه عادتهم يقتلون النبيين بغير حق وهذه لا تتعارض مع قوله سبحانه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ليه؟ لأن الله وعد المؤمنين ووعد الانبياء والمرسلين بالنصر بالنصر في ساحة المعركه أو بالنصر بنصر دينهم وباعلاء كلمتهم وعدهم بالنصر بالانتقام من اعدائهم وإلا ولو قتل النبي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير أو نقول وك وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير ولكن أجاز الوقت في طاعة لقوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير إذن تأسيل الأنبياء ليس انهزاما لهم ليس خذلانا لهم من ربهم لا أبدا بل هذا نصر له فإبراهيم عليه الصلاه والسلام حينما رمي في النار كان نصرا له حينما خرج منها كان نصرا له حين هاجر كان نصرا له النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الغار ها فر بنفسه عليه الصلاه والسلام كان ذلك انتصارا هجرته كانت نصرا وما كان صدقنا. بل أصحابك حين قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا انشقط ثم قصدوا غارا في الجبل وجدوا فيه راحتهم ووجدوا فيه طمانينتهم فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة رحمته ويهيئ لكم من ربكم كان مصرا لهم وأيضا الصحراء حينما اعلنوها مدويه امام, أمام فرعون إن اننا آمنا إننا آمنا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر كان هذا أيضا نصرا له وحتى الشهداء الذين ناسوا في ساحة الوغى ذلك نصرا له لماذا؟ لأن الشهادة وسام الرباني لا يتلقاه ولا يأخذه إلا من ضرب من قصب الصق من أخذ قصب الصق في الجهاد لألاء كلمه الله في التضحيه بنفسه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص ولذلك قال سبحانه ويتخذ منكم شهداء فهو عالي، العالم إذا النصر عنده أوجه كثيرة فهذه الآية لا تتنافى مع هذه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقصلون النبيين بغير الحق وقلوا بغير الحق وقتل النبي طبعا يقول لا يقول إلا بغير حق كيف زاد الله عز وجل حيث قال بغير حق إشارة إلى أنه ربما يتبادر من الإنسان أن قتلهم للأنبياء ربما ظنوهم أنهم شاوذون أنهم مخربون أنهم مبدلون للدين ومغيرون لا كانوا يعتقدون أنهم على الحق وقتلوهم وهم يعتقدون أن قتلهم هذا لهم بغير حق ولذلك قال فهذه يصف كاشفه وليس احترازا من شيء ويقتلون النبيين بغير الحق ثم زاد وقال ذلك بما عصوا وتانوا يعتدون سبحان الله إما ذلك إشارة إلى, قتل إلى كفرهم هذا وقتلهم الأنبياء بغير حق سبب هذا اقدامهم على الكفر واقدامهم على قتل الانبياء تقدمه سبب اخر تقدمه سبب ما هو؟ وهو انهم كانوا متغلغلين في الانحراف في عصيان الله وتمرد على الله ثم انهم كانوا يعتدون على عباد الله يعتدون على حرمات الناس يسبكون دماء الناس ويحتكون أعراضهم ويلهبون أموالهم هذا هو السبب في, في أن الله دفعهم وأخذناهم حتى أصبحوا يكفرون بالله ويقتلون الأنبياء بغير حق والمعصية يجر إلى المعصية والكفر يجر إلى الكفر المعصية الصغيرة تجر للكبيرة والكبيرة تجر للبدعة والبدعة تجر للشرك والكفر بالله وهكذا ها الشراف يعني سلسلة متتالية ذلك بأنهم ذلك بأنهم كانوا ذلك بما عاصوا وكانوا يعبدون او نقول هل جعل الله سببيا وقد نجعلها بالنعمة العين يعني إنهم جمعوا بين الكفر بالله وبين قتل الانبياء وقتل الدعاه الصالحين وكذلك أيضا عصيانهم لله واعتداءهم على حرمات الناس ذلك ها؟ ذلك بما عصوا أي مع عصيانهم واعتدائهم ذلك بما عصوا وكان يعتدون ثم بعد هذا قال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين منامنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يخزم لما ذكر الطرهيم أشار يتحدث عن الطرهيم قدم لنا أمورا من الطرهيم أو نقول كما تعلمون أن اليهود كانوا كما قلنا يتبجحون بآبائهم وأجدادهم وأنهم على الدين الصحيح وأن غيرهم ليسوا على شيء هكذا كن يزعمون فالله عز وجل أنزل هذه الآيات ليبين وحدة الأديان وحدة الدين واحد الدين واحد ووحدة العقيدة العقيدة واحدة كل الرسل كانوا على الدين واحد على وهو الإسلام منذ نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كله إسلام دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا به كلهم يسمون مسلمين فقوم نوح يسمون مسلمين وقوم موسى يسمون مسلمين وقوم عيسى يسمون مسلمين وهذه الأمة تسمى مسلمين إن الدين عند الله لكل الرسل وكل الأنبياء إنما خاتمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم به انتهت السلسلة المباركة سلسلة النبوة خاتمها هو نبينا صلى الله عليه وسلم فشريعته نصحت كل الشراع حقيقه كانت شريعة واحدة ولكن سبحان الله في الفروع كانت سبحان لكل جعلنا منكم شراعة ومنهاجة فكلنا نصلي لكن صلاة اليهود غير صلاتنا وصلاة النصارى غير صلاتنا وهكذا صلاة واحد وزكاتهم غير زكاتنا وحجهم غير حجهم المهم دين واحد وهو انها تتفق في, في العقيدة في اركان الايمان بلا اله الا الله وان الرسل كلهم من عند الله نتفق في الايمان بالبعث والنشور في القضاء والقدر نتفق في الايمان بالملائكه في أصول الايمان نتفق لكن في الفروع قد نختلف اذن خاتمهم والذي انهى النبوات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ويقول عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا وفي رواية والله لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباه فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح من إنسان أي دين وأي عبادة إلا إذا دخل تحت لواء هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم واتبع هذا المنهاج الكريم منهاج القرآن ها؟ هذا به ها؟ هذا هو الاسلام الصحيح نعم فالله عز وجل يقول إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى فدين واحد والعقيدة واحدة فأي طائفة أو أي إنسان مهما كان إذا أسلم وجهه لله والقادم لشرع الله وآمن بالله الايمان الذي ينبثق منه العمل الصالح في كل مكان وفي كل زمان فلا خوف عليهم ولا يحزنون ان الذين امنوا من هذه الامه او امن قبل البعثه كقص بن ساعده ما ادرك ذات رسول الله ولكنه ابتدى بعقله سبحان الله وكانت في قريش بقايا من شريعه ابراهيم وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل وكذلك ايضا ورقه بن نوفل كل هؤلاء ما ادركوا رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك الرهبان الذين اخذ عنهم سلمان الفارسي هؤلاء هؤلاء داخلون في قوله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا ان الذين امنوا ثم والذين هادوا والذين هادوا سم وهم اليهود سموا بهذا الاسم سموا يهود اما من الهداوه وهي المحبة فيما بينهم وهم لا يحبون الله داخل ولكن قيل هذا واما من نسبتهم الى يهوذا احد ابنائي او يعني الكبير من ابنائي ايش يعقوب عليه الصلاة والسلام او من عودتهم الى الله وتوبتهم الى الله قالوا الهدنا اليك اي تبنى. ثم يهود وكانت هذه السفة يتبدحون بها قبل الاسلام نعم او ثم يهود من التهادي عند قراءة التوراه يعملون هكذا يتهادون او هكذا ولهذا عد, عد بعض العلماء هذا من البدع الشنيعه التي ينبغي التحذير منها فاذا رايت انسانا يتهادى هكذا كله يا اخي ما تتهادى هكذا او هكذا وذكر الطرطوش في البدع وذكرها كذلك ابن كثير في التفسير المقصود الله سماه به إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود قبل بعثة عيسى من آمن من منهم بالله ورهم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم هم يحزنون اليهود الذين كانوا قبل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا على دين موسى وماتوا على ذلك فهم داخلون في الآيال والذين هادوا ثم والنصارى ثم نصارى اما لكونهم يدعون انهم نصروا عيسى عليه الصلاه والسلام او لكونهم ينصروا بعضهم بعضا او نسبه الى قريه تسمى ناصره نسبتهم الى هذه القريه والنصارى ثم النصارى من عهد عيسى عليه الصلاه والسلام الى بركه النبي صلى الله عليه وسلم فالذين كانوا منهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام هم داخلون هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ثم والصابين وفي قرار الصابئين الصابون منهم اختلفوا فيهم ولكن يقول ابن ثمية رحمه الله إن الصابئة كانوا موجودين في عصرها يقول يعرفوا يعرفوا لي النسارى ويكون الصابئه فيهم قسمان صابئه موحدون وصابئه مشركون والصابئه الموحدون هم المقصودون هم الذين يثني عليهم سبحانه وتعالى في هذه الاحاديث ان الذين امنوا لانهم خرجوا وتمردوا على دين الشرك ها؟ او تمردوا على دين اليهودية او كذا المقصود تمردوا على دين الشرك وبحثوا عن التوحيد وهدوء للتوحيد ومنهم من كان يعبد الاصنام ومنهم من كان يعبد الكواكب ومنهم ومنهم فالمهم ان ابن عباس رحمه الله يقول المقصود في هذه الايه هما هم الموحدون والصابون ثم يقول والنصارى والصابون يقول من هؤلاء من آمن, من امن بالله من امن من هؤلاء هؤلاء جميعا وبعضهم يقول ان الايه نزلت في الكل حتى في المنافقين وحتى في اليهود والنصارى والمجوس والذين اشرفوا هؤلاء انهم امنوا على سلم هذا التفسير نقول قوله تعالى من امن هؤلاء جميعا من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر اي امنوا بهذا الدين وامنوا بهذا الكتاب وآمنوا بهذا الرسول لانه لا دين ابد من يوم الا دين الاسلام ولا شريعه الا شريعه الاسلام ولا رسول الا رسول الاسلام ولهذا في الحديث الصحيح صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد يهودي او نصراني من هذه الامه ثم لم يؤمن بما ارسل به فهو من اصحاب الله فهو من اصحاب الله اذا من امن بالله من امن بوحدانيته امن بولوهيته امن بصفاته واسمائه وافعاله امن بكتابه امن بوعده ووعيده ثم امن باليوم الآخر آمن بالبعث والنشور امن بالعرض والحساب والجنة والنار من امن بالله واليوم الآخر ثم وعمل صالح ما هو الإيمان السلبي بل الإيمان الإيجابي الإيمان العملي الإيمان الحركي الذي يظهر على جوارح الإنسان إن رأيت عينه صار فيها الايمان وإن رأيت سمعه الامان. وان رأيت كلامه. سمعت كلامه تسمع الامان وان بحثت عن فكره تسمع الامان. صار الامان في فكره. وفي عقيدته. وفي اعماله. بل حتى في فرجه صار الامان. وصراه في رجله وفي يده صار في شريطه الامان. صار في بيته الامان. صراه في بناته، صراه في اولاده صراه في حفلته في حفلة عمزه صار الامان. تراه في شريفه تراه في الكتاب الذي يقرا تراه في الاستاذ الذي ياخذ عنه صار الايمان في حياته كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماسي لله رب العالمين لا شريك له فليس الايمان ادعاءا وليس الايمان شعارا ليس الايمان بالتقول فكم من قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وليس الإيمان شعارا مرفوعا وليس الإيمان نحلة وليس الإيمان أيضا ليس الإيمان معرفة ذهنية فكم من, من عرفوا وأنكروا وجحدوا وجحدوا بها واستقنسها أنفسهم ظلما وعلوا إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا ايمان هؤلاء ايمان صحابه رسول الله الذين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اذا من آمن بالله وعمل نعم امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا والعمل الصالح هو الذي يكون على منهاج الكتاب والسنه لا بد ان يكون فيه الاخلاص لله ثم ان يكون موافقا لما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون نسخه من رسول الله ونسخه من كتاب الله نعم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فادخل هنا في هذه الايه كل الملل وكل النحل دخلت هنا في هذه كل الناس كيف ما كان لونهم وكيف ما كان انتمائهم وكيف ما كان ها يعني كان مِلّتهم اذا هم دخلوا في هذا الدين اذا هم انسحبوا هذا الاسلام واقتدوا بهذا الرسول وانتهلوا بهذا الكتاب وتحاكموا الى هذا القران اش اصبح جزاؤهم فلا خوف عليهم ولا هم فلهم اجرهم عند ربهم والعندية هنا عندية ايش تشريف وتكريم عندية تفخيف فلهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ثم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون كأن الأجر لهم دون سواهم فلهم وحدهم اجرهم عند ربهم عند من رباه رب اجسامه ورب أرواحهم بهذا الكتاب التربوي بهذا القرآن العظيم بسيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم سربوا على يديه سربوا بسنته وسنته هي ترجمة الحية للكتاب الكتاب العزيز لهذا القرآن العظيم نعم فلهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ثم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الطمان الكامل ما في خوف الامان كل الامان ولا هم يحزنون السرور كل السرور والفرح كل الفرح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الاخره لا خوف عليهم ولا هم يحزن. لا خوف عليهم من ناس و يحزنون لا خوف عليهم مما اس و لا يحزنون من ناس لا خوف عليهم من علماء من قال لا خوف عليهم مما يستقبل الاخر ابتداء من القاضي لا يقضي في البحث في البحث اللي سميته اجى في, في, في, ال في البرزخ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا يحزنون لا خوف عليهم او نقول كل شيء في المستقبل يعني في الاخره لا خوف عليهم لا يخافون من مرغوب ولا يحزنون من فوات محبوب يعني لا يخافون من عذاب ولا يحزنون على فوات ثواب لا يخافون من الجحيم ولا يحزنون من فواس الجنه وناي وعبر سبحانه بلا خوف ما قال لا يعذبون لا يدخلون النار ولا تفوزهم الجنه ما قال هكذا قال لا خوف وهذا اظن من قوله لا عذاب عليه مجرد الخوف الهاجس النفسي ما ياثمه اشاره الى ان الاخرين غيرهم عليهم خوف والحب والعياذ بالله اما هؤلاء فلا خوف عليهم فكيف يدخلون العذاب فلا خوف عليهم ولا يحزنون او نقول لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الدنيا كما قلنا اول مره لا خوف عليهم من وساوس الشيطان لا خوف عليهم من الضر لا خوف عليهم من الشهوات المحرمه ولا من الشبهات المضله فالله سبحانه وتعالى قد حماهم وحفظهم وحرسهم ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش به ورجله التي يمشي عليه ولئن سالني لاعطينه ولئن السعادة إلي أعد إلى أصل الحد معنى هذا أنهم في حماية أنهم في رعاية أنهم محفوظون محروصون ربنا هو الذي يسخر جوارحهم حتى لو أرادوا أن يرسلوا جوارحهم فيما يغضب ربهم حال سبحانه بينهم وبين ذلك ليش؟ لأن هذه الجوارح اصبحت هو الذي يرعاها هو الذي يتولاها ما يتركها للشيطان ابدا دخلوا حضيرة الولايات فتولاهم الله بالعناية والرعاية والحفظ نعم إذن لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الدنيا سبحان الله قد تنزل بهم مصيبه يحزنون لا قد يفوتهم سبحانه, سبحانه قد يفقدون أمور محبوبة بموت ولد بذهاب مال بكذا يحزنون لا ليش لانهم يعلمون ان الله يعوضهم ويخلف لهم ما هو افضل واجل واكمل وعجب المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خير له وان اصابته صراء شكر فكان خير له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن هذا في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا نعم يخافون من الجليل وهذا كمال هذا جمال الخوف من الله من أعظم أنواع ما يتقرمه من الله من أعظم أنواع العبادات هذه لا تخفيش فالخوف من الله نعمة واي نعمه كمال وجمال نعم لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخر ولا خوف عليهم إيش فلولهم يحزنون أيضا في الآخرة لا يخافون مرهوبا ولا يحزنون فواسم محبوب إذا من عمل صالحا من الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والناسرى والصابين منامنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ثم قال بعدها: واذا خذنا ميثاق بني اسرائيل واذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ماذا سناكم بقوة. هذه ايضا حاله اخرى وحادثة اخرى ذكرها سبحانه وتعالى م? ليقيم الحج على اليهود الذين كانوا يتبجحون باسلافهم قال وإذا خضنا ميثاقكم ورفعنا فقط الطور خذوا ما آتناك بقوة كانوا يطلبون الكتاب يطلبون التوراة. فجاء موسى بالثوراء ليعبدوا الله بها فلما جاءهم التوراة رفضوا العمل بها كما رفضت هذه الأمة العمل بكتاب ربها رفضوا العمل بهذا الكتاب فالله عز وجل ماذا فعل بهم رفع الجبل بعد ما اخذ عليهم الميثاق ان يعملوا بالثوره قبل ان زلت لما جاءت الثورات بهم ينقضون العهد والميثاق فماذا فعل بهم سبحانه وتعالى وهذا كان نعمه بالنسبه لهم رفع عليهم الجبل وقال لهم احدا من اثنين. فوضوا الكتاب وإنما تمصنا فكوه قضيس على الجميع ما يبقى ولا أحد فخافوا ارتعدت فرائسه وصار للسجد لله هذا لا أخذوا كده نصف نصف خذوا يخذوا شوفوا الجبل كما قال الله عز وجل وإذ نتقنا فعله وإذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلم وظن أنه وافع به قد خذوا من أسناك بقوة وانا قال وإذا خذنا مثاقة ورفعنا فوقكم الطور، وقلنا لكم خذوا ما أصنف بقوة، بجد، بسهاد بعزيمه صادقة، ها، بإرادة قوية. ما في سلم له، ما في أبدا تراخي، ما في يعني ها تمييع. بقوة، بجد. وهكذا ينبغي أن يُخر كتاب الله وأن سُخر شريعة الله. ما في يعني بالسماء لا بقوة، خذ الكتابة بقوة. وكما قال الله لرسوله قوم يا ايها المدثر قم يا ايها المزمل قوم جاء وقت القيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الاثر لعائشه ما بقي وقت للنوم يا عائشه ذهب وقت النوم جاء وقت القيام والسلام عليكم